يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة ضلانة وكل ضلانة فالنار طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبعده فالعلم بحور زاخره لن يبلغ الكادح فيه آخره وصلنا الى هذا البيت في المره السابقه وفي الدرس السابق وقلنا بعد اصلها اما بعد اما حرف تفصيل وهي تقوم مقام اداه الشرط وفعل الشرط ولهذا فسرها سيبويه وعليه السلام ورحمه الله وبركاته بمهما يكن من شيء والتقدير مهما يكن من شيء خل العلم ظهورا زاهرا والمذكور بعد اما بعد كلمه بعد المقرون بالفاء هو جواب الشرط تمام والجواب هنا قول الناظم فالعلم تمام وعن أسماء رضي الله عنها قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم وقد تتلت الشمس فخطب فحمض الله بما هو أهله ثم قال أما بعد اخرجه الإمام البخاري وقال الإمام النووي رحمه الله عند شرحه لحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كلاب الله فيه استحباب قولي أما بعد في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرها وكذا في خطب الكتب المفنف ف وقد عقد الامام البخاري رحمه الله بابا في استحبابه وذكر فيه جمله من الاحاديث واختلف العلماء واختلف العلماء في اول من تكلم به وقد قلنا في الدرس السابق قيل داوود عليه السلام وقيل يعرب بن قحطان وقيل كسب بن ساعده وقال بعض المفسرين إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال الله تعالى وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فصل الخطاب قالوا أما بعد والفائدة من أما بعد والفائدة من أما بعد الانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع فالعلم قال الشيخ فالعلم قال نعم بدن حاجه بعلف قاناني رحمه الله وقوله عز وجل رب هب لي علما واضح الدلاله في فضل العلم لان الله تعالى لم يامر نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بطلب الازدياد من شيء الا من العلم والعلم نقيض الجهل طيب وقيل في تعريفه هو ادراك الشيء على ما هو عليه وذهب اخرون الى ان العلم لا يحدد لان الاشياء كلها لا تعرف الا بالعلم تمام لا يحد لا يعرف فلو حد العلم فلا فلا يخلو ان يحدد به او بغيره فالحد بغيره كان محالا لان العلم لا ينكشف بغيره وان حد بنفسه فهو أيضا محال لأن الشيء لا يعرف بنفسه طيب وفي صحيح الإمام بخاري باب فضل من علم وعلما عن أبي موسى رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيط الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية وفي روايه للامام مسلم في صحيحه قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشبه الكثير وكانت منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا واصابت منها طائفه اخرى انما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل رضى الله الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم شبه الناس في ذلك بثلاث طوائف بالارض اولا بالارض التي قبلت الماء وانبتت الكلاء والعشب تمام دي الاول الشبه الاول طائفه طيبه تمام قبل مثل الارض التي قبلت الماء فانبتت الكلاء والعشب هذا الذي علم وعلم والطائفه الثانيه مثل الارض التي امسكت الماء الحديث مثلا كتابه اياه اصبر كانوا قبلت الماء فانبتت كده وكان منها اجاد امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشرب وسقى زرعه ولم تنبت كلان ولا عشبه لكن هي امسكت الماء فقط رب سامع او ع من مبلغ يعني واحد حامل فقه لم ينتفع به لكن معنا انتفع الناس بهذا الفقه والطائفه الثالثه هي لا تمسك ماء ولا تنبت يعني طائفه امسكت ماء وانبتت كلان وعشبه هذا الذي علم وعلم الطائفه الثانيه امسكت الماء ولم تنبت الكلى ولا العشب الطائفه الثالثه قي على لا تمسك ولا تنبت طيب قوله نظم بحور بحور معروفه جمع بحر ولا شك ان العلم بحور طيب زاخره البحر الزاخر البحر الممتلئ وبحور زاخره اي بحور ممتلئه بحور ممتلئه قال الناظم وبعد في العلم بحور زاخره لن يبلغ الكاذف فيه آخره لن قال ابن قال ابن مالك في اعراب الفعل قال ابن مالك في اعراب الفعل ارفع مضارعا اذا جرد من ناصب وجازم كاسعد وبلم انصبه وكي كذا لا بعد علم والتي من بعد ظن ثاني قال ابن مالك في الفيه ارفع مضارعا في اعراب الفعل هذا ارفع مضارعا اذا جرد من ناصب وجازم كتفعد وبل منصبه وكيف كذا بان بعد علم والتي من بعد ظن طيب اذا جرد الفعل المضارع من عامل من عامل النصب وعامل الجزم ارفع تمام يقوم مثلا يقوم يقعد يسعد تسعد لم تسعد تمام طيب وبلا ننصبه هنا الشيخ قال لن يبلغ لن اداه نصب حرف ناصب ينصب المضارع اذا صاحبه حرف الناصب وهو لن او كي او ان او اذا نحو لن اجري وجئت كي اتعلم وا اريد ان تقوم واذا اكرمك في جواب من قال لك اتيك تجيبه اكرمك اذا اكرمك طيب لا بعد علم لانه ان وقعت ان بعد علم او ونحوه بعد علم ونحوه لما يدل على اليقين وجب رفع الفعل بعدها وتكون حين اذن مخففه من الثقيل نحو نحو علمت ان يقوم وقال تعالى علما ان سيكون علما ان سيكون تمام والتقدير انه يقوم انه سيكون طيب لن يبلغ يبلغ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الكادح لن يبلغ الكادح فيه آفرة الكادح فاعل فيه جاره مجذور متعلق بالكادح والكادح العمل والسعي والكسب والخدش والكادح عمل الإنسان لنفسه من خير أو شر كدح يكدح كدحا وكدح لأهله كدحا وهو اكتسابه بمشقه قال تعالى يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه يا ايها الانسان انك كادح جاهد في عملك في عملك الى لقاء ربك وهو الموت وكدحا فملاقيه اي ملاق عملك المذكور من خير او شر الى يوم يوم القيامه الضمير فيه لن يبلغ لن يبلغ الكادح اخره في اخره يعود على العلم لن يبلغ يعني معنى الانسان الذي يكدح وهو المجد في العمل مهما جد ومهما اسرع في السير ومهما حصل من العلوم لن يبلغ اخر العلوم لن يبلغ آخر العلم لأن العلم بحث مهما كان وبهذا نستفيد من كلام المؤلف رحمه الله أن الإنسان لا يلزم أن يكون فقيها مدققا يعني أو يبغى غاية الفقه خلاص حول الفقه كله يعني لو الواحد مثلا جاب كتاب مثلا من الواحد من كتب الفقه مثال ذلك مثلا في الفقه الحنفي شرح اللي هو بتاع الكمال بن همام ده حوالي 10 اجزاء او مثلا حاشيه ابن عبدين او مثلا من الكتب الكبيره جدا لن استطيع ان ابلغ وان يحفظ هذه الفروع هذه هذه الفروع كذلك هو لا يلزم أن يكون محدثا حافظا تمام هذا ليس بلازم كما ذكر الشيخ لن يبلغ الكادح آخرة وكذلك قال إن العلم بحور زاخرة لكن الإنسان عليه أن يجد ويجتهد ولا يشترط أن يبلغ النهاية فإن بلوغ النهاية غير ممكنة لكن في أصوله تسهيلة لليله فخر السبيله الضمير فيه اصوله اي اصول العلم اذا عرف الطالب القواعد الفقهيه اصول العلم اللي هي القواعد الكليه اصول القواعد الفقهيه والاصوليه عرف كثيرا من الفقه من من الفروع وفي هذا تسهيل لنيل العلم في معرفه القواعد الكليه الفقهيه والاصيليه تسهيل لنيل العلم طيب لنيله اي لنيل العلم فاحرص نال ينالن اذا اصاب والامر منه نل بفتح النون واذا اخبرت عن نفسك كسرته فقلت فقلت نلته التته فاحرص الحرص شده الاراده والشرح الى المطلوب وقول الناظم تجد سبيلا يعني طريقا الى معرفه العلم فاغتنم فاغتنم القواعد اختلف الامر كسر كسرت كسره التقاء الساكنين فاغتنم القواعد الاصوله فمن تفته بفرم الوصول قال الازهري الغنيمه ما اوجف عليه المسلمون بخيلهم وراكبهم من اموال المشركين والغنائم وهو ما اصيب من اموال اهل الحرب واوجف عليه المسلمون الخيل والركاب فاستغنم خذ واصفر بالقواعد والاصول كما ان المجاهد يحرص على ان يظفر بالغنيمه خذ انت ايضا واصفر بالقواعد الكليه من الطلاب من يحفظ من الطلاب من يحفظ الفروع وهذا متعب جدا لكن الطالب اذا حفظ قاعده كليه عرف بها احكاما كثيره يعني مثلا قاعده مثلا الامور بمقاصدها او قاعده مثلا الاصوليه التي تقول كل امر الوجود ما لم يكن هناك صارف كل امر الوجود تاخذ جميع الاوامر الوارده في الكتاب وفي السنه كل هذا واجب اول ما تلاقي امر تلاقي و... تقول واجب هذا الامر واجب تمام الا اذا كان هناك صرف لكن اذا تقول انك تحفظ الفروع الكثيره كذا كذا حكمه كذا الامر ده حكمه كذا هتتعب طيب فمن تفته قول الناظم فمن تفته يحرم الوصول من اسم شرط جازم من اسم شرط جازم والادوات الجازمه للمضارع على قسمين الادوات الجازمه الادوات الجازمه للفعل المضارع على قسمين القسم الاول ما يجزم فعلا واحدا امثله يا مشايخ على هذا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته امثله تمام التي تجزم تجذب... نعم لم يقم زيد ولم يقم عمرو طيب ما يجزم فعلا واحدا وهو اللام الداله على الامر امثله من القران على ذلك يا شيخ ها ساعتين ساعتين جميل جزاك الله خيره مثال اخر الشيخ ابو ماهر شغال ما شاء الله يعني. الايه ولينفق ذا نهايه الايه يا عمي السني ترك السنه او السنه مش عارف ايه هات كده الايه ولا يبخس من شيء السنه طريقي نعم يذكر الله خيره الشرع طريقي يكون افضل الشرع كله كتاب والسنه والاجماع اتق الله ربه ولا يبخس من شيء اتق طيب ماشي مثال اخر مش عارف ها يغفو وليصفح تمام ها ليقضي علينا ربك طيب ايضا اللام من ما انا قلت ايضا ولا الدالة على النهي تجزم فعلا واحدا أنت من الكتاب المسيخ أو من السنة ولا الدالة على النهي لا الناهي تجزم فعلا واحدا تجزم فعلا واحدا لا تقرأه بالتمام طب تقرأه ده فعل ايه يا عم الشيخ الشيخ ابو عمر لحظه تقرب خيال ايه اعراب لا تقرب تقرب خيال امر عم مسندم فعل على ايه فعل مضارع مجزوم تمام ها مجزوم بايه يا شيخ ابو عمر بلاء الايه الناهيه وليس النافيه فعل مضارع مجزوم بلاء الناهيه ها وعلامه جزمه وعلامه جزمه حذف النون جزاك الله خير لانه من الافعال لانه من الافعال من الافعال الايه الخمسه الافعال الخمسه هي ايه يا شيخ ابراهيم افعال خمسه هي ايه ها يا راجل دي افعال ابو اخو دي افعال دي اب دافع ابو دافع واخو فاعل عارف لو موجود سيبويه الان كان ماسك خناجر جامع ابراهيم و وكسر علينا الوصف <تصفيق> يا ابو العباس نعم معلش انا همده معاك يلا <تصفيق> الاسماء فأ... الاسماء الخمس او السته اختلفوا فيه هانو لكن الافعال خمسه كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعه او الف الاثنين او ياء المخاطبه يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذفها خلص كده الضم يفعلون وتفعلون ويفعلن وتفعلن تفعلين طيب طيب لا تحزن ان الله معنا ربنا لا تاخذنا طيب ولم ماشي والثاني ما يجزم فعلين ما يجزم فعلين وهو مثلا على سبيل المثال ان تمام وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا حسبكم بالله ومن كم ك من تفته وفي قوله تعالى من يعمل سوء ان يجز به طيب الدقيه وما ومهما واي واتى ايما ما تدعو طيب يحرم الوصول اي يحرم اعرابها وكعافي جواب الشرط يحرم الوصول حرك طبعا التقاء الساكنين او التخلص من التقاء الساكنين بعد يقول لك التخلص من التقاء الساكنين يعني يحرم ان يصل الى المطلوب من تمكن من العلم هناك على مكه تمكنوا من العلم وبين شخص وبين شخص من العلم طيب وهذا ايضا يعني هذا الامر ليس خط بال اصول الفقه فقط او بالطيب وهذه الاصول ترجو بها في الجناح صوت الطا يا اخوانا النت عندنا في مصر يعني النت عندنا عندي النت عندي في مصر ضعيف شويه النت عندنا في مشاكل امين يارب النت اا مشايخنا سامحونا شويه الايام دي طبعا المشاكل الحاصلة, الحاصله في مصر يعني مخلي النت عندنا يتقطع نعم من صعيد مصر انا من صعيد مصر الله المستعان طيب هاك هاك من هذه الاصول جمله ارجو بها عال الجنان هاك اعرابها ايه ما شايف هاك صناطر ال اللي ضرب بره ضرب نار شغال على ودني يعني ربنا يهدي الله بعد يا رب هاك اسم اشاره يا رجل برضه تنفع هاك اسم اشاره تنفع برده يا حاج فاتي بنت عائشه فعل امر فعل وفاعل اسيب الغرفه الغرفه وامشي وهاك من هذه الاصول جمله ارجو بها عالي الجنان نزلا جزاك الله خيرني يا سنه طريقي انك انت حطيت البيت على التكست الله يما يجعلنا صابرين يا رب امر بمعنى خذ ما ينفعش امر اسم نتاء لامر جزاك الله خيرا كده تمام تمام جزاك الله خيره دعوه ايه دعوه صدق الاخ اسم فعل امر داو ثق الله اكبر طيب يا عمي ابو عمر وانا عارفك انت شغال الحمد لله في في النحو تمام ليه قلنا اسم ليه ليه خليناها اسم فعل اسم ليه ना <coughs> राहण्या <coughs> <coughs> <coughs> बाजा बाजा आणून सर عشان ما أخدش وقت معا ماشي اشتغل هكذا ماشي حبص الله المستعب جميل يا عمي شاء صاجدة طيب اسم الفعل لكن أطلقنا عليها اسم لي أطلقنا عليها اسم لي أم <تصفيق> صخمه عليها اسم ليه لا لا لانها تقبل التنوين بالجر والتنوين ينادى ال ونفند اللي له تمييز حصل التمين هذا لما اقول لك صح صحن مه مه تمام ل الكلمه عند اسم الفعل هذا اذا نوناه نكير انت تتكلم الان تمام انت تتكلم في موضوع معين اقول لك صح لو بدون التنوين هذا يعني لا تتكلم في هذا الموضوع فقط عندما اقول لك اصهن اقول لك اسكت عن اي موضوع تمام كده طيب ايه اسماء الافعال الخاص تقول مقام الافعال في الدلاله على معناها وفي عملها وتكون بمعنى الامر وهو الكثير فيها كنه بمعنى وكف وامين بما نستجب وتكون بمعنى الماضي شتانا بمعنى افترقا تقول شتانا بين زيد وعمر ثانوي तो तो तो तो तो ما نابع عن فعل كشتان وصح هو اسم فعل وكذا أوه ومه وما بمعنى فعل كآمين بسم الله الرحمن الرحيم شتان بمعنى احترق تقول شتان زيد وعمر هيهات بمعنى بعدة تقول هيهات العقيق ومعنىه بعدة وبمعنى المضارك أوه بمعنى أتوجع ووي بمعنى أعجب وكلاهما غير مقيس طيب وقد سبق في الاسماء الملازمة للنداء انه ينقص استعمال فعلي اسم فعل مبني على الكسر من كل فعل ثلاثي فتقول درابي زيدا اي يضرب زيدا ونزالي وكتابي اي بمعنى اكتب ولم يذكره المصنف وهنا استغناء بذكريه هناك طيب هنا هاك بمعنى اسم فعل امر بمعنى خذ هاك هاك من هذه الاصول جملة هاك اسم فعل امر بمعنى خذ طيب واحكم بتنكير الذي ينون الدريع على ان ما سن باصاله فات اسماء لحاق التنوين خلاص الدريع لانها اسماء لاحقتها التنوين علامات الاسم بالجر والتنوين والنداء وان ومسند لاسم تمييز حصل طيب يبقى <تصفيق> اسم فعل امر بمعنى خذ والفرق بين اسم الفعل والفعل انه انجاز اسناده الى الالف الاثنين وواو الجماعه وياء المخاطبه فهو فعل وان لم يدرس فهو اسم فعل ينفع انك انت تحط الهاك هذه واو جماعه ينفع ما ينفعش فتقول في هاك للواحد والمثنى والجمع يعني لا ينحقها ايه واو الجماعه لان هي تطلق على الواحد والمثنى والجمع وللانثى وللذكر طيب هاك من هذه الاصول جمله من هاك تحط لها واو جماعه يا عم الشيخ ابو عمر ينفع يا ابو عمر للمثنى ايضا هاك بن من تدعيدية فالشيخ رحمه الله لم يذكر كافه الاصول والقواعد وانما ذكر منها جمله طيب ذكر المهمات في الاصول وفي القواعد كما سياتي ان شاء الله تعالى قال الشيخ ارجو يعني اسال الله عز وجل ان يحقق مطلوبي وان يجيب سؤلي عال الجنان نذلا يعني العاليه منها من الجنان الجنان جمع جنه هو عال الجنان هي جنه الفردوس فاننا نسمع الرساله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال اذا سالتم الله فاسالوا الفردوس فانها فانه اعلى الجنه طيب والجنان قلنا جمع مفرده جنه وهي الدار التي اعدها الله لاوليائه في الاخره وسميت بهذا بهذا الاسم لانها تجن نزلا منزلا وضيافه طيب هاك من هذا الاصول جمله ارجو بها عاليا عال الجنان نزلا طيب البيت اللي بعده قواعدا من قول اهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظمي ليس كذلك البيت اللي بعده قواعدا من قول اهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظمي هل بيت طيب جميل لو قال قواعدا من قول اهل العلم وليس لي فيها لو غمقني كانت الموضوع كده بيجي سهل تمام التمام لان قواعد صيغه منتهى الجموع لكن انا عندي هنا منونها تمام انا عندي هنا منونه ق... قواعد هي في الاصل غير منونه ممنوعه من الصرف معنى ممنوعه من الصرف معناها ممنوعه من التنوين انا عندي هنا منونه في المنظومه التي بين يدي ملونه قواعد من قول اهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم قواعد ممنوع من الصرف لكن هنا الشيخ صرفها بالفتح لكن نون هنا وان كان لا ينصرف لضروره النظم نونها الشيخ لضروره النظم قواعد على وزن مساء صيغه منتهى الجموع صيغه منتهى الجموع يا مشايخ تستقل بالمنع من الصرف وهي العله الثانيه وبابط منتهى الجموع او الجمع المتناهي كل جمع بعد الف تكسيره حرفان او ثلاثه وسطها ساكن بعد الف تكسيره كلمه مساجد حرفان بعد الف التكسير الجيم والد او ثلاثه ثلاث احرف بعد ألف او بعد الف التكسير وسطها ساكن مصابيح مساعيل قواعد مفاعله مساعي ممنوعه من الصرف طيب وليس لي فيها سوى نظم النظم طيب فائده النظم يا شيخ ايه فائده النظم فائده النظم جميل يا شيخ ابراهيم جميل بارك الله فيك وبعد فالعلم اذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن ما را غلق واسهل المحفوظ نظم الشافعي لانه احضر عند الذكر تسهيل الحفظ جزاكم الله خيرا طيب وليس لي فيها سوى بالنظمي ما معنى هذا يا شيخ؟ ما معنى هذا؟ الشيخ فقط نظمها ليس له فيها الا النص يعني فطرها العلماء من قبل حرروها وكتبوها وذكروها نفرا وهو الشيخ نظمها طيب القواعد الاصول هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد الاصول جاء الدين لسعاده البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر الدين جاء لسعاده البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر الدين الاسلامي جاء لسعاده البشريه للفعاده البشر اجمعين وسعف هذه في الدنيا والاخره الدليل على ذلك الدليل على ذلك من كتاب الله تعالى اه حياه طيبه جميل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيه انه حياه طيبه في الدنيا ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون في الاخره جميل برده يا عم الشيخ تمام تذكره الله خيره طيب قواعد الفقه الشافعيه رحمهم الله المتقدمون ذكروا خمس قراءات فقط ردوا اليها جميع مسائل الفقه ها حد يقول لي كذا القاده الاولى تمام تم إنجازكم الاخيره وعليك الصوت بركاته في صوت ان شاء الله ردوها الى خمس الشافعيه الشافعيه ردوها الى خمسه لكن أبو طاهر الدباس ردها السبع تاشر من حنفي ردها السبع تاشر العز بن عبد السلام قال أدي مصالح ومفاسد وبعضهم رجحها إلى المصالح فإن جملة المفاسد درء المفاسد من جملة المصالح تمام أول قاعدة مشايخ الشيخ طبعا هو قال إن البعض الامور بمقاصد جميله يا شيخ تمام دي القاعده الخامسه دي اللي ذكرها بعض الافاضل القاعده الخامسه الامور بمقاصدها اللي هي انما الاعمال بالنيات تمام تساوي انما الاعمال بالنيات لا يا شيخنا تمام وبعد كده لو قلنا نوصف الاشياء الحله دي فيها كلام كبير جدا لابد ان تقيدها تمام طيب نقول القاعده الاولى القاعده الاولى اليقين لا يزال بالشك اليقين لا يزال بالشك والدليل على هذه القاعده ان الشيطان ياتي احدكم وهو في صلاه فيقول له احدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا الواحد واحد توضى خد بالك يصلي المغرب مثلا اراده لصاحبه ثم اراد ان يصلي بعد ذلك العشاء بعد بعد الاذان فليس متذكرا شاكك هل حدث منه شيء او لا وتوضا وصلى المغرب بيقين اليقين اه هذا الشك الشك لا يزيل اليقين شك اللي عنده لا يزيل اليقين طيب الفرق يا مشايخ بين الظن والشك والوحي عليك استاذ طب كات الفرق بين الظن والشك والوحي ما الفرق نعم قد يأتي هذا قد يأتي هذا يا فاتح جميل جميل تنقل من الورقات <تصفيق> طيب إدراك الطرف الراجح هو الظن إدراك الطرف الراجح هو الظن لا ما انفش عم الشيخ عجيب <تصفيق> ادراك الطرف الراجح والظن وادراك الطرف المرجوح هو الوهم واستواء الطرفين شك لا يا شيخنا انا امزح معاك يا يا ابو دا يا ابو جابر يا ابا جابر امزح معاك يعني. طيب ادراك الطرف الراجح ظن ادراك الطرف المرجوح وحل استواء الطرفين شك طيب هذه هي القاعده الاولى اليقين لا يزال بالشك وقلنا اصلها اصل ذلك يعني دليل ذلك اصل ذلك احنا اخذنا الاصل بمعنى الدليل اصله قوله صلى الله عليه وعلى رسوله وسلم ان الشيطان لا ياتي احدكم وهو في صلاته فيقول له احدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا ان هو راي يتوضا بيقين عايز يشكك الشيطان اقول له احدثت فلا ينصرف حتى يتيقن اذا الشك لا يزيل اليقين الثانيه المشقه تجلب التيسيره قال الله تعالى دليل ذلك او اصل ذلك وما جاء عليكم في الدين من حرج طيب القاعده الثالثه الضرر يزال واصلها قوله قوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا ضرر ولا ضرار وطبعا في اختلاف هناك بين هل الضرر بمعنى الضرر او بينهما فرق طيب القاعده الرابعه العاده محكمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول صلى الله عليه وسلم ما راه المسلم حسن فهو عند الله حسن بعض للناس رفعوا هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم ذكره موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه طيب القاء ضم بعض الفضلاء الى هذه الى هذه الاربع القاد الاربع قاعده خامسه وهي الامور بمقاصدها لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم انما الاعمال بالنيات وقال بني الإسلام على خمس وكذلك الفقه بني على خمس السابقة طيب. ورجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح فإن درء المفاسد من جملتها طيب المصالح المرسلة من هذا أخذ بعض الأصوليين كايت المصالح المرسله تمام المصالح المرسله تعريفها المشايخ ايه المشقه تجلب التيسير يا مشايخ يعني مثلا السفر فيه مشقه السفر فيه مشقه اليس كذلك السفر فيه مشقه قل بلى وليس نعم аليس كذلك قلنا قل بلا تمام جلب لنا تيسيرا التيسير هو ايه الصلاه الرباعيه قصرت صارت ركعتين الصيام خفف عنك في الصف لا في الصيام ولا في الصف الجمع تاليك تمام المشقه تجلب التيسيره كذلك نعم طيب المصالح المرسله يا شيخ ايه تعريفها ها تعرف المصالح المرسله تذا تعالى المقدم يعلم غيرك يا عم دعوات صد ها امور سكت الشارع عن اعتبارها واهداء او اهتارها ومورد سكت الشارع عن اعتبارها او اهدارها الله يديك يا ام عاجب تمام لا يعلم اعتباره ولا الغائه ولا يشهد له اصل معير من اصول الشريعه بالاعتبار طبعا الكلام فيه كثير جدا في هذا بين الحجيه بين اعتبار هذا الاصل وعدم اعتبار هذا الاصل ايضا تمام يعني من الاصوليين من اعتبره مطلقا ومنهم من منعه مطلقا وكان هذا الارجح طيب معنى كلمه البعض يلقبه بالاستدلال المرسل تمام معنى كلمه مرسله مرسله اي لم تعتبر ولم تدرج وقال امام الحرمين او اطلق عليها امام الحرمين وابن السمعاني الاستدلال وعبر الخوارزمي في الكافي بالاستصلاح وقال المراد بالمصلحه المحافظه على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخطر طيب المذاهب فيه منهم من منع مطلقا وهو قول الاكثرين هم ومنهم من تزوج مطلق طيب المثال مثلا البعض قال مثال ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قطع لسانا حطيئه الحطيئه هذا تفضل يا شيخ لا تنسى من دعاء الحطيئه هذا كان يهجو يعني اي حد حتى امه لم يتركها من الهجاء لم يرحم من هذا الداء وقال لها اغربالا ما استودعت سرا يعني بالظبط انت عامله زي الغربان اول ما يحط الحيه من هنا ينزل من هنا المهم قطع عمر رضي الله عنه لسان الحطيئه بسبب الهجاء هذا لكن هل هذا ليس له اصل في الشرق لا هناك قاعده تقول تصرف الامام على الرعيه بنوط بالمصلحه ودليل هذه القاعده ها ما خي سعيد بن منصور في سننه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن البراء بن عازم قال قال عمر رضي الله عنه اني انزلت نفسي من مال الله بمنزله ولي اليتيم نحتاج نحتاجته اخلص منه فاذا ايسبت ارددته فان استغنيت استعففت طيب وقال المجدد الدين المصارح المسلا لا يجوز بناء الاحكام عليها ايضا مثلا قال شيخ الاسلام او راى شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وابن القيم رايا انه لا يمكن ان توجد مصلحه مفصله مفيش حاجه اسمها مصالح مفصله لا يوجد لا توجد حاجه اسمها مصالح مفصله تمام جميع المصالح منصوص عليها جميع المصالح منصوص عليها ومن ظن ان هناك مصلحه فلا يخلو حاله من احد امرين اما ان تكون المصلحه غير حقيقيه وخلي بالكم يا اخوانا المصالح ليست الاعتبار لها للشخص نفسه يعني قد يرى في هواه مصلحه قد يرى في هواه مصلحه المراد بالمصالح المصالح الشرعيه طيب اما ان تكون المصلحه غير حقيقيه وأن يكون متوهما وإما أن يكون ورد نص من الشارع يدل على كون هذا الفعل معتبرا فتكون مصلحة معتبرة طيب هذه المصالح المصالح إن شهد لها الشرع بالصحة فقد ثبتت بالشرع وإن لم يشهد لها بالصحة فليست بمصالح مثال أيضا لو قال قائل نجعل عيدا مثلا لمناسبة الإسراء والمعراج المصطح في كده إيه تفضل في امان الله لا تنسى من الدعاء واحد قال لك والله احنا عايزين نعمل العيد تمام عاوزين نعمل عيد للاسراء والمعراج اه المصلحه تذكير الناس تذكير الناس له... بهذه المناسبه بماذا تجيب ها بماذا تجيب اذا قال لك قائل كهذا طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شيخنا المبارك سبحان الله وخلينا بارك الله فيك موجود السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يدي بطات النت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب حاضر يا عمنا الشيخ اكف حاضر كيف حضرتك هذا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله حاضر شيء اسمه أسد بسم الله الرحمن الرحيم طيب قلنا إذا قال لك إنسان إذا قال لك إنسان عايزين نعمل عيد تمام للاثراء المعراج او مثلا نعيد للعيد الام او مثلا لاي امر من الامور مثلا او لغزوه من الغزوات ها بماذا ترد اه جميل اين الدليل لو كان في ذلك مصلحه لاتى الشرع بها كلام لم يشهد الشرع لها فليس بمصلحه ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد اي مردود عليه جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك جزاكم الله خيرا